قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خذت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا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 واذكر في الكتاب مريم تبدت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا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 قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جريا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقوليه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 يا أختهارون ما كان أبوك مرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشعرت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا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 والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيّاً ذلك عيسى بن مريم, ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيهم ترون ما كان لله أيّ يتخذ من ولد سبحانه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 أسمع بهم وأبصر يوم يأتون نام لكن يضالمون اليوم في ظلال المبين، وأذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، وهم في غفلة، وهم لا يؤمنون. إننا نحن نرث الأرض ومن عليها.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 اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال اراقب ام تعن الهات يا إبراهيم لا ان لم تنته لارجمنك واهجرني مليا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 فلم اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا لَهُ, وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا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 وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إدْرِيْسَ إِنَّهُ كَانَ صَدِيْقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَالِيًّا هُلَاءِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِنْ من حَمَلْنَا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا ومن من هدينا وجد بينا إذا تتل عليهم آيات رحمن خروس وبكيا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 تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كانت قيام. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كانت قيام. وما نتنزل إلا بأمر ربك.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 ويقول الإنسان أذا مات لسوف أخرج حيًا، أو لا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئاً، أو لا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئاً أو يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئاً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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم قَرْنٍ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئَاءً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 ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزام فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا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 تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أي يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا